ومن يشاقق الله فَإِنَّ الله شديد العقاب ما قطعت من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خير ولاركاب ولكن ولكن الله يسلّي ترسلا ولكن الله يسلّي ترسلا على من يشاء Allahu ala kulli şeyin kadir. Ma afa Allahu ala Rasulhi min ahl al Qur'aa falillahi. Falillahi ve al Rasul, alil Qurba, al yatama, al masakin, wabin وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْخُطَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَبْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ يَا بَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويأثرون ويأثرون على فزيم ولو كان بيم خصاصة وَمَن يُقْشِر حَلَبْ سِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 فَلَمْ تَرَ إلَّا الَّذِينَ نَفَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنَّ أُخْرِجِيْتُمْ لَإِنَّ أُخْرِجِيْتُمْ لَا نَخْرُجَنَّ لَمَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِي أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قوتلتم وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرًا لَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ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 ذاقوا وذال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني إني أخاف الله رب العالمين